استووا استووا اقيموا صفوفكم وتراصوا الله, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 لا ترونها عين اليقين ثم لا يومئذ عن النعيم الله أكبر الله Sami Allahu, lman <try> hamida. Qabna <try> alak alhamd.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 Sami'a Allahu lima'n hamidah. Qobbana wa laka'lhamd.